117. بسم الله الرحمن الرحيم 118. قد أفلح المؤمنون 119. الذين هم في صلاتهم خاشعون 110. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ تَمَنَّعُوا عَنِ الْفَاحِشَةِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هم 112. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون 113. والذين هم على صلواتهم يحافظون 114. أولئك هم الوارثون 115. الذين يرثون 111. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين 112. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين 113. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا فَكَسَوْنَا اللَّحْمَ جِلْدًا فَأَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ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 وَإَِّ عَ ذَهَاابِ بِهِ لَ قَادِرُون فَآشَأَّ لَكُ بِهِ جََّاتِ مِنَّ خِيلِون وَأَنَّاب وَأَْنَّ بِلَّكُمْ فِيهَا فَوكِهُ كَثَِتُ وَمِنهَا تَأكُلُون 111. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين 112. وإن لكم في الأنعام لعبرة فِي مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون.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 فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ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 بَشَرون مِثْنُكُمْ يأكُل مَِّ تَأكُلونَ مِنْهُ يَشْرَبُ مِماا تَشْبُون وَل إِن أَطَعتُم بَشْرًا مِت لَُم إكُم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 فَبعددَ للِلقَوون الظَّالِمين ثَُّ آشَأْن مِن بعدِهِم قُرون آخرين مَا تَسبْبِقُ مِنْ أَُّةٍ أَجَهَا وَماَا يَْستأخِرون ثَُّ أَسَ النَوسُ لَناَا 117. كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون 118. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا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 وَإِنَّ وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون أَمْرَهُم فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون 114. فذرهم في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 119. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون 110. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون 111. 119. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون 110. مستكبرين به سامرا تهجرون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 117. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين 118. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم 119. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون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 حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الذي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ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 117. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم 118. سيقولون لله قل أفلا تتقون 119. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون 113. سيقولون لله قل فأنا تسحرون 114. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون 115. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله 116. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى 117. سبحان عَمَّا عما يصفون 118. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون 119. قل إما مَا إما رَبِّ فَلَا يوعدون 110. رب فلا وَإِنَّ عَلَاءَنَّ نُرِيُّكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ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 لا يوم يبعثون فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون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 غَاسِرٌ أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ مَخَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كارحون.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 رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ أَخَسِئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا 111. رَبَّنَا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين 112. فاتخذتموهم سخريا ذِكْرِي أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون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 119. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم 110. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه